سريع على اغاني انت انت اللي اخترتك من هالدنيا ها كلها انت و انت كرمالك وحدك اسود كل الدنيا بالتا واشز لأنك انت فيها تمر روحي شفت كرمالك انت في تمام الذروه في بحكي ومنوانيه ما في حبك عم يوافي صار خا موجود وصرخت وسميتك Mogen jongens, jongens, jongens, jongens, سريع على الهامي انت لو مهما اقوى ببقى نقطة ضعف انت وحلمت احلاد الجاي كله انت فيها حلمت وانضرت بعثنات الليل وناطر طلت صبحا in torte, in torte, In torte, fee ik, te maan, is er ook ooit fee ik, techt Ik ga ervan af, ik ga ervan af,